إذ نادى ربه أي واذكره يعني إشارة لعلة النص وأيوب أي واذكره إذ ربه لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وكان برا تقيا رحيما بالمساكين مؤديا لحق الله شاكرا لأنعم الله وتقدم ذكر نسبه في سورة النساء وكان صاحب أموال عظيمة وكانت له الثنية جميعها من أعمال دمشق كلها فابتلاه الله تعالى بأن أذهب أمواله حتى صار فقيرا ثم اتلاه في جسده حتى تجذم ودود وبقي رميا على مزبلة لا يطيق أحد أن يشم رائحته، ورفضه كل الناس غير زوجته رحمة بنت أفرايم ابن يوسف ابن يعقوب عليه السلام فإنها استمرت صابرة تخدمه حتى باعت ضفيرتها بشيء أكله فتزايا لها إبليس وقال لها اسجدي لي لأرد مالكم فاستأذنت أيوب فغضب وحلف لا يضربنها مئة ثم عافاه الله تعالى بعد ثلاث سنين أو سبع ورزقه ورد على امرأته شبابها وحسنها ولدت له ستة وعشرين ذكرا ولما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونا من النخل فيه مئة شمراخ فيضرب به زوجته رحمة ليبر في يمينه ففعل وكان أيوب نبيا في عهد يعقوب وعاش ثلاثا وتسعين سنة أن أي أني أي بأني مسني الضر أي الضرر والشدة قرأ حمزة مسني الضر بإسكان ذياء والباقون بفتحها وأنت أرحم الراحمين وشكواه لم تخرجه عن الصبر ولذلك وصف بالصبر بقوله تعالى إن وجدناه صابرا لأنها إلى الخالق، يعني هذه الشكوى، لأنها إلى الخالق بأوجز عبارة وألطف إشارة إلى أنه تعالى أهل أن يرحم وأيوب أهل أن يرحم. وفي الحديث إذا أحب الله عبدا اكتلاه ليسمع تضرعه، فاستجبنا له نداءه، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله أولاده. روي أن الله تعالى أحيهم ومثلهم معهم آتاه الله مثلهم. رحمة من عندنا لأيوب وذكرى للعابدين عظة للمصيرين ليصبروا كصبره فيثاب كثوابه وتأتي تتمة قصتي في سورة صاد إن شاء الله تعالى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالامثل يغتل الرجل على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة وإسماعيل يعني ابن إبراهيم وأدريس تقدم ذكره في سورة مريم. وهذا الكفل هو بشر ابن أيوب.بعثه الله بعد أبي وسماه ذا الكفل وكان مقامه بالشام. وقبره في قرية كفل في قرية كفل وقبره في قرية كفل حارس من أعمال نابلس. وسمي بذلك لأنه تكفل بصيام جميع نهاره. وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس ولا يغضب فوفى فشكر الله له ونبأه فسمي ذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله وأدخلناهم في رحمتنا يعني النبوة إنهم من الصالحين الكاملين في الصلاح فإن الأنبياء صلاحهم معصوم عن كدر الفساد وذا النون أي أذكر صاحب الحوت وهو يونس ابن متى عليه السلام سمي به لابتلاع النون إياه وهو الحوت إذا ذهب مغاضبا غضب على قومه لكفرهم لا مغاضبا لربه إذ مغاضبة الله معادات له ومعادات الله كفر لا تليق بالمؤمنين فكيف بالأنبياء فظن أن لن أي نضيق عليه تراءة العامة بالنون مستوحة وكسر الدال وقرأ يعقوب بالياء مضمومة وفتح الدال مخفصة على المجهول يقدر فنادف الظلمات بطن الحوت والبحر والليل أن أي بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بمغاضبتي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له فاستجابجا له أجبناه ونجيناه من الغم من تلك الظلمات وكذلك ننجي المؤمنين قال من كل كرب إذا استغاثوا بنا قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم نجي بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء على معنى ننجي ثم حذفت إحدى النونين تخفيفا كما جاء عن ابن كثير وغيره قراءة ونزل الملائكة تنزيل في الفرقان يقصد قراءة وننزل, وننزل الملائكة تنزيل قال الإمام أبو الفضل الرزي في كتابه اللوامح ونزل الملائكة تنزيله على حذف النون الذي هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مكة قال قراءة أهل مكة هذه قراءة أهل مكة النقطة دي هذا الكلام تبع لي هذه قراءة أهل مكة ثم قال ووجه النصب في المؤمنين في هذه الآية يعني هنا كان الكلام على آية الفرقان ثم راجع مرة أخرى آية قال ووجه النصب في المؤمنين أن المصدر قام مقام الفاعل فبقي المؤمنين فعولا به صريحا تقديره نجي النجاء المؤمنين ونظيره ليجزى قوما هو يقصد قراءة ليجزى قوما قال على قراءة بيجعفر في الجافية ليجزى قوما يبقى ليجزى الجزاء قوما يقول أي ليجزى الجزاء قوما قال وقرأ الباقون طبعا هو التوجيه الذي ذكر لهذه القراء غير الكلام المذكور سابق يعني هو الكلام كأن حدث فيه كان حدث فيه خلط في بين وجهين للقراءة بين وجهين لهذه القراءة يعني الوجه الأول نجي نجي المؤمنين كيف يكون الفعل مبني المجهول لما لم يسمى فعله نج المؤمنين فتقول المؤمنون فالوجه الأول الذي ذكره هنا قال إن هي أصلا ننجي وحذفت إحدى النونين تخفيفا فنجي هذا ليس فعلا ماضيا هذا فعل مضارع فهذا هذا وجه لما يذكر هنا يقول فبقي المؤمن مفعولا به والالقام قام الفعل المصدر هذا لا يستقيم مع الكلام في إن هي إحدى النونين محووفة فإذا كلام آخر مختلف عنه ولكن يعني الكلام كأنه خرج بعضه ببعض هذا الوجه لا يبقى فعل نود هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله ونبحث عن نائب الفاعل أو المقام قام الفاعل فيكون المصدر المقدر هذا نود جيه النجاؤه ثم المؤمنين كما قال أن تكون إيه؟ أن تكون تكون مفعولا به هذا مختلف عن مختلف عن التوجيه السابق أظن الكلام واضح يعني يقول أي في يقول في قراءة ونظره ليجزى قوما قال على قراءة أبي جعفر في الجثاء ليجز الجزاء قوما يقول وقرأ الباقون بنو ننجي. الثانية سكنة مع تخفيف الجيم مستقبل أنجينة وقد اعترض الزمخشري وغيره على قراءة ابن عامر وأبي بكر وزعموا أنها لحم عامة الكلام ده يحتاج لإعادة نظر يعني هل كان الزمخشري أصلا يعترض عليها ولا معترض على التوجيه يعني؟ قال فرد الكواشي اعتراضهم وبين وجه الصحة فيها وأجبع الكلام في ذلك قال وتقدم ذكر يونس عليه السلام ووفاته ومحل قبره في سورة النساء وتقدم طرف من ذكر قصته في سورة يونس ولنذكر في هذا المحل باقيها باختصار فنقول وبالله التوفيق يونس ابن متى عليه السلام قيل إنه من بني إسرائيل وإنه من صفة بن يمين وتزوج بنت رجل من الأولياء اسمه زكريا كان مقيما بالرملة فأقام يونس عنده ثم بعد وفاة زكريا توجه إلى بيت المقدس يعبد الله تعالى وكانت بعثته في أيام يوثم ابن عزية وهو أحد ملوك بني إسرائيل وبعثه الله إلى أهل نينوى قبالة الموصل بينهما دجلة وكانوا يعبدون الأصنام فنهاهم ووعدهم العذاب في يوم معلوم إن لم يتوبوا وضمن ذلك عن ربه عز وجل وخرج يونس من بين أظهرهم فلما أظلهم العذاب آمنوا فكشفاه الله عنهم كما تقدم في سورة يونس وجاء يونس لذلك اليوم فلم يرى العذاب حل بهم ولا علم بايمانهم فذهب مغاضبا ودخل في سفينة من سفن دجله فوقفت السفينة ولم تتحرك فقال رئيسها فيكم من له ذنب فتساهموا على من يلقونه في البحر فوقعت المساهمه على يونس فرموه فالتقمه الحوت وسار به إلى الأيك وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به وملخص قصته أن الحوت التقم فكان يونس يسجد على قلب الحوت والحوت يقول يا يونس أسمعني تسبيح المغمومين وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتقول الملائكة إلهنا إن نسمع تسبيح مكروب كان لك شاكرا اللهم فرحمه في قربته وغربته واخترف في مدة لبفه فمنهم من قال أربعين يوما وقيل ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام فلما انقضت مدة قدرها الله تعالى له فأمر الحوت أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه فشق ذلك على الحوت لاستئناسه بذكر الله تعالى فقيل له قذفه فقذفه في الساحل فذلك قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وخرج يونس مثل الفرخ المنتوف وقد ذهب بصره وهو لا يقدر على القيام فأنبت الله شجرة من يقطين لها أربعة آلاف غصن فكانت فراشه وغطائه، وأمر الله الضبية فجاءته وأرضعته حتى قوي وهبط جبريل عليه السلام فسلم عليه وأمر يده على رأسه وجسده فأنبت الله لحيته ورد عليه بصرة وأوحى الله إليه بإيمان قومه حين رأوا العذاب ثم هبط إليه ملك ودفع إليه حلتين وقال سر إلى قومك فإنهم يتمنونك فاتذر بواحدة وارتدى بأخرى وصار يونس عليه السلام فاجتمع بزوجته وولديه قبل وصوله إلى قومه ثم وصل الخبر إلى قومه فوثب الملك عن سريره وخرجوا كلهم إلى يونس عليه السلام وسلم عليه وفرحوا به وحملوه إلى المدينة وأقام فيهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى أن توفاه الله تعالى وفي قصتي خلاف بين المفسرين والمؤرخين والله أعلم قوله تعالى وزكريا إذ نادى دع ربه رب لا تذرني فردا بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين خير من يبقى بعد من يموت واختلاف القراء في الهمزتين من زكريا إذ كاختلافهم فيهما في أول سوره مريم طبعا في الهمزتين على قراءة زكريا إذ قال فاستجبنا له وواهبنا له يحيى قال ولدا وأصلحنا له زوجة بتحسين خلقها وخلقها وجعلها ولودا بعد العقم إنهم قال أي من ذكر من الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات يبادلون في عمل الطاعات ويدعوننا رغبا ورهبا طمعا وخوفا وكانوا لنا خاشعين متواضعين ذللا قرأ الدوري عن الكسائي يسارعون بالإمالة وأمال أبو عمر وحمزة والكسائي وخلف موسى وعيسى ويحيا حيث وقعا والتي أحصنت فرجها قال منعته مما لا يحل وهي مريم بنت عمران فنفقنا فيها من روحنا أمرنا جبريل حتى نفخ في جيب جرعها فأجرينا فيها روح عيسى عليه السلام المخلوقة وجعلناها وبناها آية للعالمين دلالة على كمال قدرتنا حمل امرأة بلا مساسة ذكر وكون ولد من غير أب قال وحد الآية وجعلناها آية ووحد الآية مفرد ولم يقل آيتين لأن معنى الكلام وجعلنا شأنهما آية لأن الآية فيهما واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة الأمة الملة وهذه إشارة إلى الإسلام فأبطل ما سواه من الأديان وأمتكم رفع خبري إن وأمة, وأمة واحدة نصب حال وأنا ربكم فاعبدون قرأ يعقوب فاعبدوني بإثبات الياء ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة فقال وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقا كل إلينا راجعون فنجازيه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي لا يجحد عمله وإن له للسعي كاتبون في صحيفة عمله فنثيبه عليه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي وحرام على أهل قرية حكمنا بإهلاكهم أن تقبل أعمالهم لأنهم لا يرجعون عن كفرهم وقيل المعنى حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا بعد الهلاك يعني الوجه الأول في مقدر الحرام وأنهم لا يرجعون ليس هو الحرام وإنما تعليل لماذا هذا المقدر حرام والوجه الثاني كأن لا زائدة يعني حرام عليهم أن يرجعوا حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا قرأ وفيها وجوه أخرى يعني دي فيها كلام طويل للمفسرين قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عاصم وحرم بكسر الحائي واسكان الراء من غير ألف والبقون بفتح الحائي والراء وألف بعدها ومعناهما واحد وهذا أيضا في كلام بين المفسرين وهذا هو معناهما واحد ولا مختلفين قال لأنهما لغتان مثل حل وحلال قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أي فتح سدهما قرأ ابن عامر وأبو وجعفر ورويسل عن يعقوب فتحة بالتجديد على التكثير والباقون بالتخفيف تقدم تفسير يأجوج ومأجوج واختلاف القراء فيهما في سورة الكهف وهم من كل حدب هو المكان المرتفع ينسون يسرعون واقترب الوعد الحق هو يوم القيامة فإذا هي شخصة مرتفعة الأجفان أبصار الذين كفروا فلا تكاد تطرف لهول ما ترى يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا اليوم بل كنا ظالمين بوضعنا العبادة في غير موضعها قال ونزل خطابا لعابد الأصنام وإبليس وأتباعه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ما يرمى به فيها الوقود أنتم لها واردون فيها داخلون ثم وبخهم وأخبرهم أن آلهتهم يدخلون النار بقوله لو كان هؤلاء اي الأصنام آلهة على الحقيقة ما وردوها لأن المؤاخذ المعذب لا يكون إلها وكل من العابد والمعبود منهم فيها خالدون لا خلاص لهم منها قرأ الكوفيون ابن عامر وروح عن يعقوب هؤلاء آلهة بتحقيق الهمزتين وقرأ الباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدل يا ان لهم فيها زفير أنين وتنفس شديد وهم فيها لا يسمعون شيئا لشدة غليان النار ولما بهم من الألم, من الألم ومنع السمع لأن فيه أنسا ولما سمع عبد الله بن الزبعرى السهمي ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم أليس اليهود عبد عزيرا والنصارى المسيح وبنو مليح الملائكة فنزل إن الذين سبقت لهم من المنزلة الحسنى السعادة يعني عزيرا والمسيح والملائكة أولئك عنها مبعدون. قال وأنزل في ابن الزباعرة ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيم في صورة الزخرف. لا يسمعون حسيسها قال صوتها الخفي إذا دخلوا الجنة. وهم في مجتات أنفسه من النعيم خالدون مقيمين. لا يحزنهم قرأ أبو جعفر بضم الياء وكسر الياء والبقونة بفتح الياء وضم أزاي الفزع الأكبر النفقة الآخرة وتتلقاهم الملائكة تستقبلهم عند باب الجنة مهنئين يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيه الجنة والثواب يوم أي وذكر يوم نطوي السماء قال وطيها تكوير نجومها ومحو رسومها قرأ أبو جعفر تطوى بالتائي وضمها على التأميث وفتح الواو ورف السماء يوم التطوى السماء على ما لم يسمى فاعله وقرأ الباقون بالنون مفتوحة على التعظيم وكسر الواوي ونصب السماء مفعول به كطي السجل للكتب قرأ حمزته الكسائي وخلف وحفصه عن عاصم للكتب بضم الكافي والتاء من غير ألف على الجمع وقرأ الباقون بكسر الكافي وفتح التاء مع الألف على الإفراد للكتاب والسجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب معناه كطي الصحيفة على مكتوبها والسجل اسم مشتق من المساجلة وهي المكاتبه والطي هو الدرج الذي هو ضد النشر ثم أومى إلى تبديل السماء فقال كما بدأنا أول خلق نعيد قال نرده مثل أول خلقه وأول خلقه إيجاد عن عدم والخلق هنا يهم والخلق هنا يعم جميع الخلاائق. المعنى كما أوجدناه عن عدم، فكذلك نعيده عند البعث عن عدم. وعدا علينا. قال مصدر المؤكد لأن نعيده عيد بأن نعيده عيدا بالإعادة. وعدنا عينا وعدنا وعدا. إن كنا فاعلين ذلك. ولقد كتبنا في الزبور. قال في جميع الكتب المنزلة. قرا حمزه وخلف الزبور بضم الزاي والباقونه بفتحها من بعد ذكر ايه اللوح المحفوظ هو هنا فسر الزبور بإيه؟ بما فسر الزبور طيب هو لم يصرح لكن هو الواو هنا لو الكلام اللي قدامنا اصلا في النص صحيح يعني وفي جميع الكتب المنزلة كأنها فيها مغايرة يعني هو مش لن يفسرها بالكتب المنزلة وهو يقول الواو في جميع كان يقول الكتب المنزلة على طول ولكن هو كأن الزبور مغاير لها فربما يكون ترك الأمر على معرفة ان الزبور هو كتاب سيدنا داود عليه السلام ولم يصرح يعني لم يصرح بذلك لم يصرح بتفسير الزبورية، ويعني احتمال وارد وهو احتمال عندي يعني وخاصة يعني مع عدم الضبط أو في النسخة إنه ممكن يكون يفسر الزبور بجميع الكتب المنزلة، وهذا متلائم مع من بعد ذكر يقول لوح المحفوظ وإن كان لا يلزم يعني ممكن الزبور لو الزبور فسر بكتاب داود الذكر قد يفسر بالتوراة وقد يفسر باللوح المحفوظ، لكن الزبور لو هي الكتب المنزلة لو ما يزبرو ما يكتب فالذكر يكون إيه لوح المحفوظ، من بعد الذكر الذكري اللوح المحفوظ قال لأنها كلها أخذت منه أن الأرض أي أرض الجنة أو الأرض المقدسة يعرفها عبادي الصالحون ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته يفتحون أرض الكفار ويدخلون الجنة كأنه يجمع بين القولين فيها قرى حمزة عبادي الصالحون بإسكان الياء والباقونة بفتحها إن في هذا أي القرآن لبلاغا لكفاية لقوم عابدين عاملين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جميعا فهو رحمة للمؤمن في الدرين وللكافر في الدنيا بتأخير عذاب الاستقصال والمسخ ونحوه قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد منزه عما لا يليق بالصفات الوحدانية فهل أنتم مسلمون استفهم بمعنى الأمر أي آمنوا بالمذكور فإن تولوا عن الإيمان فقل آذنتكم أعلمتكم على سواء فاستوين في العلم بما أعلمتكم به وإن أدري وما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون أي لا أعلم متى يحل بكم العذاب وهو أهول وأخوث إن الأمر يكون مبهما فيكون هذا أخوث إنه قال الضمير عائد إلى الله عز وجل يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون قال في هذه الآية تهديد أن يعلم جميع الأشياء الواقعة منكم وهو بالمنصاد في الجزاء عليها وإن أذري لعله أي تأخير العذاب عنكم فتنة لكم أي اختبار ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم ومتاع إلى حين أي تمتعون إلى انقضاء آجالكم قال قرأ حفص عن عاصم قال بالالف إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقون قل بغير ألف على الأمر أي أمره الله تعالى أن يقول على جهة الدعاء رب يحكم بالحق، وقرأ أبو جعفر رب بضم الباء، وقال ابن الجزرية وجهه أنه لغة معروفة جائزة في نحو يا غلامي تنبيها على الضم وأن تتنوي الإضافة، وليس ضمه على أنه مناد مفرد كما ذكره أبو الفضل الرازي، لأن هذا ليس من ذائن المقبل عليها. هو النكر المقبل عليها لأن الم... بنقول عليها النكرة المقصودة هاي هنا ان في قراءة قال ربكم بقراء الضم هذه يقال فيها إن هي ان هو نداء فيكون منادى مبني على الضم يعني في محل نصب فهو يقول ليس من هذا الباب يعني هو نقل كلام النجيز في أنه ليس من هذا الباب ليس من نداء النكرة المقبل عليها وإنما لغة معروفة جائزة في نحوها غلامي ايه في نحو يا غلامي نحوي يا غلامي هي صح كده في نحو يا غلامي, هي, مج... نحو يا غلامي إن هي اصلا يا غلامي غلامي هذه الاصل في الحركه فيها ايه يعني من غير الياء طيب أقول من غير الياء بقى من, الـ الـ الـ من غير اليا... لو ينادي الغلام الأصل يعني يقول إيه كأنه يقول يا غلامه يا غلا... يا غلام يا غلامه صح لا المقصد يعني هو عاوز يقول ان هو ال الضم دي لمناسبه هو كان ربي هي اصلا ربي يا ربي يا ربي يحكم بالحق وبعدين ال الياء حذفت الياء حذفت وال في ربي في ضم هنا في تنبيه في ضم هنا ربه ربه علانيه الاضافه يعني على فكره هي حاجه هم يشبهونا بالترخيم احيانا يعني تمام ان الاصل في حذف الياء ان هي تبقى الكسره وفي لغه ان اذا حذفت الياء لماذا تبقى الكسره اذا كانت الكسره اصلا جاءت المناسبه ماشي يقوله قرأ الباقون المسألة دي يعني فيها نقش نحو يعني مسألة أصلاً مسألة فيها يعني أخذوا رد بين النحاء وقرأ الباقون بكسر الياء اكتفي بها عن الياء ومعنى أحكم افصل بيني وبين مكذبي وبين مكذبي بالعذاب فالحق بمعنى العذاب هنا فعذبوا يوم بدر وقرأ زيه عن يعقوب ربي بالياء أحكموا بقطع الألف وفتح الكافي ورفع الميم على وزن أفعل على الابتداء والخبر من الإحكام وربنا الرحمن المستعاء الأول فعل هنا خبر اسم هذا اسم ربي أحكمه بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال من الكذب والباطل قرأ الدوري عن مذكوان يصفون بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب والله أعلم قال سورة الحج قال الجمهور هي مختلطة منها مكي ومنها منها مدني قال ابن عطية وهذا هو الأصح والله أعلم لأن الآيات تقتضي ذلك وآيها ثمان وسبعون آية وحروفها خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون حرفا وكلمها ألف ومائتان وإحدى وتسعون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم أطيعوه وهذا تحذير لجميع العالم إن زلزلة الساعة حركتها الشديدة شيء عظيم لا يوصف لعظمته والزلزلة التحريك العنيف وزلزلة الساعة هي كالمعهود في الدنيا إلا أنها في غاية الشدة واختلف فيها فقال الجمهور هي في الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم القيامة وقيل هي في القيامة على جميع العالم قرى أبو عمر الساعة, الساعة الشيء بإضغام التائي في الشين يوم ترونها قال يعني الزلزلة تذهل تشغلوا كل مرضعة عما أرضعت من الولد أو تشغل كل مرضاعة عما أرضعت من الولد فتترك إرضاعه في حال إلقامه سديها لشدة الأمر وتضع كل ذات حمل أي حبل حملها قال ولدها قبل تمامه والحمل بالفتح ما تحمله الإناث وبالكسر ما يحمل على الظهر والرأس والتلاوة بالأول وهذا دليل لمن قال إن الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون حبل ومن قال هي في القيامة جعل ذلك تهويلا لشأنها يعني لو فرض ثم حامل لوضعت وترى الناس سكارة قال تشبيه لهم من الخوف قرأ أبو عمرو الناس سكارة بإضغام السين في السين وما هم بسكارة قال السكر الحقيقي الذي هو من الخمر فالمنفي غير المثبت قرأ حمزة والكسائي وخلف سكرا بفتح السين وإسكان الكافي من غير آلف فيها وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكافي وآلف بعدها وهما لغتان الجمع السكران مثل كسلة وكسالة وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بالإيمالة فيهما واختلف عن ورش وابن ذكوان في الإمالة والفتح ولكن عذاب الله شديد قال فأرهقهم هوله بحيث طير عقولهم وأذهب تمييزهم أسأل نصحة العفاء وكان النضر بن الحارث كثير الجدال في الله تعالى بالباطل يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين وينكر البعثة وإحياء من صار ترابا فنزل فيه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع في جداله كل شيطان مريض قدعات مستمر في الشر طيب معي هنا في السؤال متعلق بما ذكره ابن مالك هذا أوسع من هذا يعني الكلام الذي يذكرونه في اللغات هنا أوسع مما تجد في يعني لم دور المقصون، نص بعضهم على أن هذه بالضم بعض اللوات الجائزة في المضاف إلى يا المتكلم حالة نداءه. طب سهل له بالكلام عند ابن مالك؟ لا، هو ليس في الأمر كذلك. لا تتعامل مع الأمر كأننا نزيد شيئا في قلناه والمسألة نفسها، المسألة نفسها يعني إذا رجعت لتوجيه القراءة ستجد من يعترض على القراءة ويخطئها، يغلط القراءة لما كان مساحة التغليط واسعة. يغلطها من باب اللغة أصلاً من باب النح، ثم بعد ذلك الأمر لما استقر هذه القراءة لا تغلط وهذه القراءة قراءة مقبولة، فصار لا هي لا هي هذه قراءة لا يصح تغلطها وهي قراءة إيه إيه ثابتة قرئ بها ومشهورة في الأمصار إلى غير ذلك. طيب وبعدين بتالي يبحث عن واجهة في العربية هذا الوجه في العربية هو وجه غير مشهور مش بنعد بالنح يعني نحن مش بنعد هو ومثل هذا كثير فيه. ما يعترض عليه في القراءات بل بعض المسائل أحيان فيها يذكر فيها إجماع النحاة يذكر فيها إجماع النحاة وعدة مسائل هكذا يذكر فيها إجماع النحاة والقراءة ربما تأتي على خلاف هذا الإجماع فلا هو الإجماع نفسه إجماع هو إجماع البصرين الكفير لكن لا هو في لغة وكان يتكلب بها وكان يقرأ بها إلى غير ذلك طبعا الأمر ده حتى مع إثباتها له ما في فيه قضية الاختيار في القراءات الكفيرة بس أن ده هذا ليس مقام النحو هذا مقام إعراب القرآن وهذا مقام خاص من مقام الإعراب بصفة عامة أو مقام قواعد النحو طبعا إعراب القرآن وقضية توجيه القراءات خاصة ما يقع فيه الإشكال قوله كتب عليه يقول قضي على الشيطان أنه من تولاه تبعه فأنه يضله لأن من شأنه الإضلال ويهديه قال يدعوه إلى عذاب السعير قال بما يزين له من الباطل في عليه وفي فانه للشيطان وفي يضله لمتوليه وفي معنى قوله كتب عليه الآية من الأمثال الدائرة على ألسن الناس من أعانى ظالما سلط عليه كتب عليه أنه من توله فانه يضله وهدي إلى عذاب السعير هذا يشبه من أعانى ظالما سلط عليه ثم ألزم الحجة على ممكن البعث فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب قال شك من البعث أي إن ارتبتم في البعث فاستدلوا على صحته ببدء خلقكم فإن خلقناكم من تراب يعني أصلكم آدم ثم من نطفة مني خلقتم أنتم منها ثم من علقة دم جامد ثم من مضغة لحمة صغيرة قدر ما تنضغ وذلك أن النطفة تصير دما غليظا ثم تصير لحما مخلقة قال مصورة تامة الخلق وغير مخلقة قال النطفة قبل أن تصور وهي ما تمجه الأرحام وما يعني السقط لنبيل لكم قال قدرتنا على البعث ونقر نثبت في الأرحاب ما نشاء ثبوته إلى أجل مسمى قال وقت الولادة قرأ نافع من أبو عمرو بن كثير وابو جعفر ورويس نشاء إلى بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدى لواء خالصة مكسورة وقول جمهور القراء المتقدمين وذب بعضهم إلى أنها تجعل بين الهمزة والياء وهو مذهب أئمة النحو والمتأخرين من القراء وهو الأوجه في القياس وقرأ الباقون وهم الكوفيون وابن عامر وروح بتحقيق الهمزتين واتفق الأئمة على أن الأمة تكون أم ولد بما أسقطته من ولد تم الخلق وتكون عند مالك أم ولد بالعلاقة والمضغة سواء كانت مخلقة أو غير مخلقة وعند أبي حنيفة ان كان قد له شيء من خلق بني آدم كإصبع او عين او غير ذلك فهي به أم ولد وعند الشافعي وأحمد إذا وضعت ما فيه صورة ولو خفية صارت أمه ولد واتفقوا على أن المولود إذا استهل صارخا غسل وصلي عليه فإن لم يستهل صارخا لم يصل عليه عند الثلاثة وعند أحمد إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه ضعف هذه مسألة وهذه مسألة والتنين السطرات فقه يتناسب مع الآية ثم نخرجكم قال من الرحم طفلا اسم جنس أي أطفالا ثم لتبلغوا أشدكم قال كمال عقلكم وقوتكم ومنكم من يتوفى قبل بلغ الكبر ومنكم من يرد إلى أرض للعمر أخصه وهو الخرف لكي لا يعلم من بعد علم قال علمه قبل شيئا أي لينسى ما عرفه وعلمه الذي كان معه فلا يعلم من ذلك شيئا وترى الأرض هامدة قال تيابسة فإذا انزلنا عليها الماء المطر اهتزت تحركت بالنبات وربت قرأ أبو جعفر وربأت بهمزة مفتوحة بعد الباء ارتفعت وقرأ الباقون بحذف الهمزة أي انتفخت وانبتت من كل زوج نوع بهيج حسن فهذا دليل آخر على البعث ذلك المذكور مبتدأ خبره بأن الله هو الحق أي لتعلموا أن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بمقتضى وعده الذي لا يقبل الخلفاء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يعني أن نظر ابن الحارث وكرر الآية ردعا للجاه وتوبيخا لأنه يجادل بظن من غير تحقيق ولا هدى ليس معه من ربه رشاد ولا برهان ولا كتاب منير واضح ثاني عطفه قال لاويا جانبه متكبرا ليضل عن سبيل الله قرى ابن كثير أبو عمر ليضل بفتح الياء على اللزوم وقرى الباقونة بالضم أي ليضل هو الناس لو في الدنيا خزي قال عذاب وهوان فقتل النظر بن الحارث وعقبة ابن أبي معايق ببدر صبرا ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق وهو النار ويقال له ذلك يعني كان هذا قدر القول لأن فيه هنا سطاب ويقال له ذلك أي نازل بك بما قدمت يداك من العمل وأن الله ليس بظلام للعبيد إنما هو مجاز لهم على أعمالهم ونزل في من دخل في الإسلام من غير اعتقاد صحته ومن الناس من يعبد الله على حرف أي شك واضطراب وأصله من حرف شيء هو طرفه فهو نحو حرف الجبل فقيل للشك في دينه إنه يعبد الله على حرف لأنه على طرف وجانب في الدين لم يدخل فيه على الثبات والتمكن تلقائم على حرف الجبل مضطرب غير مستقر يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف لضعف قيامه فإن أصابه خير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به سكن إليه وإن أصابته فتنة اختبار بجذب وعسرة انقلب على وجهه رجع إلى الكفر خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمله والآخرة بخلوده في النار قرأ روح وزيد عن يعقوب خاسرة بإثبات الألف بعد الخاء على وزن فاعل وخفض الآخرة ذلك هو الخسران المبين قال الضرر الظاهر يدعو يعبد من دون الله ما لا يضره إلا لم يعبده وما لا ينفعه إن عبده ذلك هو الضلال البعيد قال عن الهداية الذاهب عن الحق يدعو تكريرا تأكيدا لكفره لمن ضره بكونه معبودا لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة أقرب من نفره الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى واللام في قول الكسائي مقدمة في غير موضعها إن لم يدعو لمن ضره وهذه طبعا فيها كلام طويل للمعربين واللام في قول الكسائي مقدمة في غير موضعها ومن في موضع نصب وضره مبتدأ وأقرب خبره والجملة صلة من وخبر من محذوف والتقدير يقول لمن ضره أقرأ من نفعه آلهة طبعا هو هنا حتى قال التقدير هذا مختلف على فكرة عن قول ماشي؟ يعني قال والتقدير يقول لمن هذا وجه آخر غير الوجه الذي ذكره في قضية اللامة المقدمة في غير موضح قال المعنى أنه يضر ولا ينفع قال تعالى لبئس المولى قال الناصر وبيس العشير قال الصاحب المعاشر إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من إثابة الموحد وعقاب المشك ولما ظن الكفار أن محمد صلى الله عليه وسلم لن ينصر نزل من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة المعنى أن الله ينصر نبيه فمن ظن خلافه فليمدد بساب إلى السماء قال فليجد هنا نلاحظ أنه أرجع الضمير فلن ينصره إلهاع إدعى أرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو غير مذكور والنصر فسره على الظاهرية فليمدد بساب إلى السماء قال فليشدد حبلا في سقف بيتي ثم ليقطع ليختنق به فيموت قرر ابن عامر وأبو عمرو وورش عن نافع ورويس عن يعقوب ليقطع بكسر اللام لأنها لم أمر أصلها الكسر كما لو ابتدأ بها ولا اعتداد بحرف العطف والبقون بإسكانية تخفيفا واعتدادا بحرف العطف مبتدا به فلينظر هل يذهب كيده ما يغيظ قال تلخيصه هل يذهب فعله غيظه وهذا مبالغة في الزج كما يقال العدو إن لم ترضى فاختنق وموت غيظا وإلا فلا نظر بعد الموت من هو انفعل ذلك مش ذلك لسه في فرصة إن هو ينظر هل ذاب غيظه أم لم يذهب وكذلك يقول أي مثل ذلك يعني ما تقدم من آيات القرآن أنزلناه آيات بينات وأن أي وأنزلنا أن الله يهدي من يريد هدايته إن الذين آمنوا على الحقيقة والذين هادوا يعني اليهود سموا به بقولهم إن هدنا أي ملنا إليك وقيل لأنهم هادوا أتبو عن عبادة العجل وقال أبو عمرو ابن العلاء لأنهم يتهودون ويتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين آتا الله موسى التورى والصابيين جمع صابئ أصله الخروج يقال صاب فلان إذا خرج من دين إلى دين آخر وهم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة ويستقبلون القبلة ويوحدون الله تعالى ويقرؤون الزبور قرأ نفع من أبو جعفر والصابين والصابون بغير همز والباقون بالهمز والنصارى سموا به لقولهم نحن أنصار الله وقيل لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة وقيل لاعتزالهم إلى نصرة قرية كان أنزلها عيسى عليه السلام والمجوس هم عبدة النار والشمس والقمر والذين أشاركهم عبدة الأوثان قال قتاد الأديان ستة خمسة للشيطان وواحد للرحمن إن, إن الله يفصل بينهم يوم القيامة قال يحكم بين الفرق المذكورة فيدخل الكافر النار والمؤمناء الجنة إن الله على كل شيء شهير علم به ألم ترى بقلبك يقصن هذه رؤية قلبه أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب قال مجاهد سجود هذه, الأشياء سجود هذه الأشياء بظلالها وقيل المراد بسجود من ليس من أهله انقياده لما أريد منه يقصد من ليس من أهل سجود وكثير من الناس عن المسلمين وكثير حق عليه العذاب بترك السجود وهم الكفار وهم مع كفرين تسجد ظلالهم لله عز وجل ومن يهن الله أي يهنه الله بالشقاوة فما له من مكرم قال يكرمه بالسعادة المعنى من يذله, من, من يذله الله تعالى فلا معز له إن الله يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة بإرادته ومشيئته قال وهذا محل سجود بالاتفاق قال ونزل في حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث حين برزوا ببدر إلى عتبة وشيبة ابن ربيع والوليد بن عتبة هذان خصمان أي طائفتان قرأ ابن كثير هذان, هذان بالمد وتشجيد النون والبقون بالتخفيف والخصم مصدر عم المفرد والجمع والذكر والأنثى فلذلك قال اختصموا ردا إلى المعنى في ربهم في دينه يقصد ردا المعنى في لثالث ذلك قال اختصموا على ضمير الجمع لم يقل اختصم فالذين كفروا قصطعت هيئت لهم ثياب يلبسونها من نار وسمى ما يتخذ من النار ثيابا لإحاطته باللابس كالثوب يصب من فوق رؤوسهم الحميم قال الماء البارغ نهاية الحر قال ابن عباس لو سقطت قطرة منه على جبال الدنيا لا أذابتها يصهر به يذاب بالحميم المسكوب على رؤوسهم ما في بطونهم قال من شحوم وغيرها فيقطعها وتخرج من أذبارهم والجلود أيضا تذاب ولهم مقامع قال صياط مختصة بهم جمع مقمعة من حديد يضربون بها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار من غم يلحقهم فخرجوا أعيدوا فيها وذلك أن النار كما ذكر كلمة فخرجوا هذه لقول أعيدوا فيها وذلك أن النار تضرب بلاها فتلقيم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقامع الحديد فيهون إلى قعرها سبعين خريفا. فالمراد إعادتهم إلى معظم النار لأنهم لا ينفصلون عنها بالكلية ثم يعودون إليها وذوق أي يقال لهم ذوق عذاب الحريق البالغ نهاية الإحراق البالغ نهاية الإحراق هؤلاء أحد الخصمين وقال في الآخر وهم المؤمنون إن الله يذقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها قال يلبسون الحلية في الجنة من أساور من ذهب قال جمع سوار ولؤلؤ اللؤلؤ اسم جامع للحب يخرج من البحر قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم ويعقوب ولؤلؤ بالنصب على معنى ويحلون لؤلؤ ولأنها مكتوبة في المصاحف بالالف فأبو جعفر يترك الهمزتين فيسكن الواوى الأولى وينصب الثانية وأبو, وأبو بكر العاصم يترك الأولى فقط وقرأ الباقون بالخفض عطفا على أساور وبعضهم يقولون عطف على الذهب وبعضهم يستشكل صفة كيف يكون من الذهب يكون يعطف على أساور دفعا لشيء مما لم يعتده الناس في أنه كيف تكون سورة من ذهب من لؤلؤ أقصد قال أبو عمرو يترك الهمزة الأولى واختلفوا في وجه إثبات الألف فيه. فقال أبو عمرو أثبتوها كما أثبتوا في قالوا وكانوا. وقال الكسائي أثبتوا للهمزة لأن الهمزة حرف من الحروف. لا مش علشان الحريق صيغة مبالغة. ذا للإضافة عذاب الحريق. دلالة يعني هذه إضافة المبالغة جاءت من هذه الدلالة يعني على هذا الحرف فبيتكلم على هذا المعنى قال ولباسهم فيها في الجنة حرير هو الإبريسم المحرم لبسه على الرجال هو نوع من عنوان الحرير يعني في طريقة نسجه فيكون هكذا ولا خلاف بين لئمة في تحريم لبس الحرير على الرجل إلا في الحرب المباح أو لضرورة كحكة أو جرب في جسده واختلفوا في الجلوس عليه والاستناد إليه فأجاز أبو حنيف ومنعه الثلاثة كلبسه وحكم الصبي عند أحمد كالرجل وهدو قال أرشد إلى الطيب من القول هو القرآن وقيل شهادة أن لا إله إلا الله وقيل غير ذلك وهدو إلى صلاة الحميد قال طريق الجنة والحميد هو الله المحمود في أفعاله إن الذين كفروا يصدون عن تقديره وهم يصدون عن سبيل الله قالوا بهذا حسن عطف المستقبل على الماضي يعني العبارة فيها قدر كبير من التجاوز يعني هو اصلا يقول وقال تقديره وهم يصدون فهو هنا لما قال تقديره وهم يصدون هو قدر ايه قدر مبتدا في جملة حال قدر مبتدا في جملة حال فلا يقال بعد ذلك بهذا حسن عطف المستقبل على الماضي يعني عطف المستقبل على الماضي ان يصدون مش هيقدر بهم يصدون يقول لي ان الصد بمعنى دوام الصفه لهم دوام الصفة إليهم. هذا وجه في عطف المضارع على والمضارع هنا معناه مستقبل فهو يقول هو بمعنى دوام الصفه فكانت وحال ومستقبل ماشي اما ما نتذكر هنا هم يصدون ده مختلف عن هذا مختلف عن ذاك يعني كيف عطف يصدون على كفره هذا وجه وذاك وجه يعني فصعب أن يتقلوا بهذا حسن هو ليه هنا بيقوله هم يصدون ليه هو هنا عمل كده يعني هو وهم يصدون هذه العبارة مشعرة وكأن الجملة صارت جملة حال صح هذا لأ طيب هو ليه عمل كده طيب ما يمكنش حطهم ويخليها ويصدون على طول وتبقى جملة حال ما هي جملة هي جملة فعلية جملة الحال المصدره بالفعل المضارع ما فيهاش واو جملة الحال المصدره بالفعل المضارع ليس فيها واو مش لذلك إن الذين كفروا اصبون يقول لك لا ويصدون هنا ليست ايه ليست واو حال تمام ف نحو نحو يعني نقول نحو تمام ف ربما يقولون هذا طبعا ده ده وجه معترض عليه فكرة إنه هو يجي في جملة حال ويقدر إيه ويخليها علشان يخلي الصداره إيه يخليها جملة إسمية أليست الجملة الإسمية لو أعرف حالاً مش فكرة كده هنا دلوقتي ويصدون ما ينفعش جملة الحال المصدرة بالفعل المضارع يبقى لها أبلاه وو حال. فيا لو يصدون حال بهذا الحال فهو ما ينفع ما ينفعش ذب الوجه وو حال. فعشان كده هو بيقدر يتفن جملة إسمية بغض النظر أي حاجة تفيد إيه. مش مش بنتكلم على كده. ماشي. وما يذكره حسن عطف المستقبل على الماضي التقدير الذي ذكره ليس في عطف المستقبل على الماضي أصلاً. ما يذكره هنا ليس فيه هذا وجه آخر. هذا وجه آخر. ماشي. قال لأن الصد بمعنى دوامي الصفة لهم دي أحيانا بت تكون من عيوب الاختصار هذه أحيانا تكون من عيوب الاختصار عند بعضنا واحنا الاختصار ف... ممكن إيه يعني يختلط كده أو يمزج جزء من قول بجزء قول آخر يعني بس لو حد هو دلوقتي هو بيدقق حسنا في في التراب ما طيب قال هذه الآية نزلت عمل حديث حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام إيه لللفادة برضو يعني خلينا كده الفائدة ويا صدون إن الذين كفروا يصدون مثل هذا النداء ده متكرر في الكلام إن الذين كفروا يصدون فهيعتبر إن الفعل هنا معطوف على الفعل السابق فإما يصدون مضارع وفعل مضارع ولكن بمعنى الماضي لإفادة الاستمرار وأحضار الصورة غير المعنى إن الذين كفروا وصدوا أو إن كفروا هي اللي ماضي ويراد به المضارع يبقى إن الذين يكفرون وذكر الماضي لأن يفيد التحقيق تحقق الحدوث وإما أن يصدون الفعل المضارع هذه أريد بها دوام الصفة لهم ففيها جزء من الماضي فجزء أن يعطف على كفر يعني ده, ده شيء يعرفين يا حاجات دي كده تتكرر كما هي وبعدين ننتقل بقى ليه إنه هو يقول لا وهم يصدون مثلا هذا وجه هذه طريقة أخرى إنه هو حيقول تكون جملة حال جملة حال قضية مش مش قضية مش مشكلة أصلا في جملة حالة لما يكون فعل مضارع وإن كان ده قد يكون عليه اعترد نحن سأقول لكم ده وجه وفي الوجه اللي هو الأخير في مثل هذا إنه يقول الوزائد إن الذين كفروا ما لهم يصدون على طول فيبقى هذا خبر إينا قال المسجد الحرام أي يصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قال قبلة لصلاتهم ومن سكم ومتعبدا وقال ابن عباس وغيره المراد منه جميع الحرم سواء العاكف فيه قال المقيم والباد أي الآتي إليه من البادية قرى عن عاصم سواء نصب بإيقاع الجعل عليه لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء وما بعده خبره وتمام الكلام عند قوله للناس على القول الثاني ده وأثبت أبو عمرو أبو جعفر وارش اليأ في البادي وصلا وأثبت ابن كثير ويعقوب وصلا وغفا وحذفها الباقون في الحالين وهي في الإمام بغير هي يقصف المصحف المعنى المقيم فيه والوارد إليه سواء لا يخص بعضا دون لا يخص بعضا دون بعض وأجمع الناس على الاستواء في نفس المسجد الحرام واختلف في مكة فذاب عمر بن الخطاب وابن عباس الله مجاهاذ وجماعي لأن الأمر كذلك في دور مكة وأن القادم له النزول حيث وجد فارغا وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء وأبا وقال ذلك سفيان الثوري وغيره وكذلك كان الأمر في الصدر الأول وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما قبضوا وما تدعى دور مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن يستغنى أسكن وكانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال أتغلق بابا في وجه حج بيت الله فقال إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الابواب قال ابن عطية وقال جمهور من الأمة منهم الإمام مالك ليست الدور كالمسجد ولأهلها المتاع بها والاستبداد وعلى هذا العمل اليوم وهذا الخلاف متركب على الاختلاف في مكة هل هي عنوى أو صلح فمن راها صلحا فإن الاستواء عنده في المنازل بعيد ومن راها عنوى أمكنه أن يقول الاستواء فيها قرره لا الذين لم يقطعوها أحدا وإنما سكن من سكن من قبل نفسه واختلف الأئمة في فتحها اللي هو متفرع عليشي في المسألة السابقة فذاب مالك وأصحابه إلى أنها فتحت عنوة بالسيف ووصحيه من مذهب اليوم أحمد وقال أبو حريفة والشفعي فتحت صلحا واختلفوا في جواز بيع دور مكة وإجارتها فقال أحمد لا يجوز بيع رباع مكة والحرم وهي المنازل ولا إجارتها لأنها فتحت عنوة وقال مالك يجوز إجارتها وبيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بمكة على أهلها فلم تقسم ولا سبي أهلها لما عظم الله من حرمتها ولكن الكراهة عنده في كراء دور مكة قوية طلبا للمواساة بها طبعا نحن نتكلم في مسائل الآن في زماننا مش نظرية بس يعني دي نظرية ويعني مش فكرة تقول الكراء والمواساة ويقل يمنع أحد ناس كانت تخش أي بيت لا وحنا دلوقتي لا في بقى الفنادق ال وأصلا الحواجز حتى يصل إلى بيت الله الحرام سواء الحوا يعني الحواجز ليست أبوابا توضع على البيوت ولكن صارت الحواجز أكثر من ذلك يعني يعني لا يتا لا يتومكتفوا لا يتومكتفوا بالأبواب فنا هنا احنا بنتكلم في مسألة يقول مثلا طيب هل يجوز الكراء يعني حد يروح هل يجوز إن حد يأجر حاجة في مكة مثلا أجر إذا أدي تجارة يعني والدي يعني وتجارة رابحة جدا يعني وكبيرة واللي مش ح... يعني في زماننا اللي, اللي لن يستطيع يعني أن يفعل هذا مش عاوزينه يعني موضوع استثمار يعني فاحنا بنكلم يعني في مسائل احنا بنقرأ دلوقتي يعني نقرأ كلاما هذا في الفقه يعني هذا هذه مناقشات ثقيلة وتعالك هو وضع حال الناس الآن مصيبة كبيرة يعني أن نصل إلى مثل هذا وليس معنا ذلك يعني إحنا في تقام المجلس يعني فس... ليس معنى ذلك أن حد يقول ده المذهب كذا سيروح رايح في حتة وما يدفعش الفلوس ويهرب و... يعني ليس معنى ذلك النواب حرام يعني أنت تعاقدت حد على شيء فما ليس معنا كل لأما على مذهب أحمد في هذه المسألة لا على مذهب أحمد روح في الشارع يعني يعني تعمل لو أنت على مذهب أحمد في هذه المسألة وتروحش مع حد ثم تخدعه بعد ذلك طيب يقول يعني في ناس أحيانا بتعمل الحركة دي يعني طبعا ده شيء يعني محرم محر يتفق مع حد بهذه الصورة وينتفع ب بمثل هذه المنافع وبعد كده يجي إيه يقول لا ما تصلنا في هذه على مذهب كذا مثلا أو إنه الأصل إنه أنا مذهبي أنا فتحت عنه مثلا طيب يقول لكن القراء عندهم عند مالك في قراءة دور مكة قوية طلبا للمواستي بها وروي عنه أيضا كراهة كرائها في أيام الموسف خاصة وقال أبو حنيفة لا بأس ببايع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها وكذا الإجارة وقال صاحبها أبو يوسف محمد ابن الحسن لا بأس بالبايع في الأرض والبناء وأما مذهب الشافعي فلم يختلف في جواز البايع والإجارة لأنها فتحت عنده صلحا ومن يرد أن يفعل فيه أي في المسجد بإلحاد بظلم هو الميل عن الحق والباق معناه ومن يريد فيه إلحادا بظلم والمراد بالالحاد هنا والشرك وجميع المعاصي نذيق من عذاب أليم قال جواب لمن من في أول جملة ومن يريد فيه طيب توقف هنا نكم ان شاء الله المره القادمه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك